بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تكلمنا حتى الآن في أنه هل يوجد زمان يرتفع الوجوب الغير عن المقدمة رغم بقاء المقدمه المقدمة على وجوبه هل هذا ممكن أن ذو المقدمة لا زال ولكن المقدمة ترتفع وجوبها أو لا وقد اتضحه أنه مع فرض أصل فكرة وجوب المقدمة وجوبا غيريا لو لم نؤمن بأصل فكرة وجوب المقدمة فلا موضوع لهذا البحث أما إذا آمنا بأصل فكرة طبعا سنبحث بالمستقبل إن شاء الله هل أصلا صحيح أن وجوب المقدمه يخلق وجوبا غيريا للمقدمه او لهذا اساسا بحاجه الى بحث وسيأتي بحثه في المستقبل ان شاء الله ان بقينا احياء ولكن نقول بناء على هذا المبنى يستحيل ان يرتفع وجوب المقدمه مع رغم بقاء وجوب المقدمة وفاقا للمشهور وخلافا لصاحب المعائم والآن نريد أن نبحث بحثا آخر وهو أن الواجب هل هو ذات المقدمة كما قال بذلك المشهور المشهور هكذا قالوا قالوا الواجب ذات المقدمة ذات المسحتين والغسلتين مثلا أو أن وجوب ذي المقدمة ينبثق منه أمر إلى المكلف بالاتيان بقسم خاص من المقدمة والمشهور يرون أن الواجب هو ذات المقدمة المشهور كما قالوا في طرف الوجوب أنه يستحيل أن يرتفع وجوب الغيري ما دام ذو المقدمة واجبا وقد أيدناهم ودعمنا كلامهم وأبطلنا كلام صاحب المعالم لكن الآن نأتي إلى طرف الواجب وهو الوضوء هل هناك قيد يعني وضوء مخصوص يجب ولا يجب الوضوء بدون قيد المشهور يرون أن الواجب هو ذات المقدمة كالوضوء مثلا لا قسم خاص منها وهذا معنى ما قلناه قبلا في الليالي الماضية في صدر البحث أول ما أردنا أن ندخل البحث أن المشهور من أن المشهور هو القول بالإطلاق الوضوء واجب وليس وضوء مخصوص ومعين قلنا بلا تقيد لا في الوجوب ولا في الواجب هذا ولا في الواجب كان إشارة إلى هذا أنه في طرف الواجب هم لا يوجد قيد وهناك رأيان في مقابل رأي المشهور نقل رأيان من بعض الأساطين والاعلام أنه لا في طرف الواجب يوجد قيد هناك رأيان منقولان الرأي الأول الرأي الأول ما ينسب إلى الشيخ الأنصاري هذا الرأي نسب إلى الشيخ الأنصاري على ما في تقرير بحثه يقال أنه الشيخ الأنصاري في تقرير بحثه ذاكر أن الواجب الغيري هو المقدمة مع قصد التوصل بها المقدمة موحدة بقصد التوصل بها إلى هذه المقدمة إلى الصلاة هذا الواجب على نحو يكون قصد التوصل من قيود الواجب لا من قيود الوجوب قصد التوصل ليس من قيود وجوب الوضوء وإنما من قيود نفس الواجب الوضوء مع قصر التوصل بهذا قيد لنفس الوضوء وقد أفاد السيد الخوي رحمه الله أن هذا التقييد هو نفس التقييد السابق السيد الخوي رحمه الله قال هذا ليس تقيدا جديدا هذا نفس التقييد الذي كان يقوله صاحب المعالم بفرق ان صاحب المعالم كان يجعله قيدا للوجوب يقول الوجوب مقيد بهذا القيد لكن الشيخ العنصالي انصحت صحت النسبة إليه لا يقول الواجب مقيد لا يقول أستاذنا ولكن الصحيح وجود الفرق بينهما من ناحية القيد أيضا يعني هذا الذي قاله السيد الخوئي من ننكر وهو أنه القيد أرجعه الصاحب المعالم إلى الوجوب والشيخ الأنصاري إن صحت النسبة إلى الواجب هذا ما ننكر ولكننا نقول في القيد أيضا فرق زائدا على الفرق أنه ذاك يرجعه إلى الوجوب وهذا يرجعه إلى الواجب هذا القيد في القيد أيضا فرق هذا القيد غير ذاك القيد يختلف فان القيد عند صاحب المعالم هو اراده ذي المقدمه صاحب المعالم جعل القيد عباره عن اراده ذي المقدمه واراده ذي المقدمه غير قصد التوصل الشيخ الانصاري ان صحه النسبة قال بقصد التوصل بقصد التوصل غير إرادة المقدمة فإنه ربما يكون الإنسان مريدا تحقيق المقدمة قد يكون الإرادة موجودة إرادة المقدمة موجودة وهذا القيد الذي قاله صاحب المعالم ولكن مع ذلك يأتي بالمقدمة بغير قصد التوصل أي, أي الصلاة كما لو قد يأتي بالمقدمه بغير قصد التوصل الى الصلاه كالوضوء لا بقصد الصلاه بل بنيه الاستحباب قد يتفق انه يتوضا بنيه الاستحباب بنيه الكون على الطهاره الذي هو مستحب برغم كونه قاصدا للصلاه ومن هو للصلاة للصلاه ما منعه يترك الصلاه فهذا الغي غير ذاك القيد هناك فرق بينهما خب الآن أنا أدت مرات كررت قلت انصحت النسبة انصحت النسبة إلى الشيخ العنصاري ذلك لأن أستاذنا رحمه الله يشكك في أصل نسبة هذا القول إلى الشيخ الأنصاري ويقول هذا الموجود في تقريرات بحث الشيخ الأنصاري باسم مطارح الأنظار هذا التقرير الموجود في بحث الشيخ الأنصاري لا يخلو عن تشويش ولا يخلو عن إجمال يمكن ان يفسر بهذا الذي نسب اليه ولكن يمكن ان يفسر بتفاصيل اخرى وعلى بعض التفاسير اصلا يكون كلامه صحيحا على بعض التفاسير لا اشكال فيه وشرح ذلك ما يلي التفسير الأول ما ذكر هذا الذي نرسب إلى الشيخ العنصار يحسن أن يكون هذا مقصود ما ذكر من أخذ قصد التبصل قيدا في الواجب الغيري هذا هو التفسير الأول وهذا التفسير الأول هو الذي سنبحثه إن شاء الله هنا فعلا مهمنا فعلا هذا التفسير هذا تفسير النسبة إلى الشيخ الأنصاري ونريد أن نرى أنه هل صحيح نفترض أن الشيخ الأنصاري هو هذا مقصود فهل صحيح أن الواجب مقيد بمعنى انه أنه بمعنى أخذ قصد التوصل قيدا في الواجب الغيري هل هذا صحيح أم لا هذا موضوع بحثنا وسنبحثه إن شاء الله التفسير الثاني الذي يمكن تحميله على عبار مطارح الأنظار يمكن أن نحتمل أن هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري التفسير الثاني أن يكون المقصود أن وقوع المقدمة امتثالا وعبادة موقوف على قصد التوسل بها إلى امتثال ذي المقدمة لعل الشيخ الأنصاري هكذا يقول يقول إن أريد أن يجعل المقدمة عبادة وامتثالا للمولى إن أريد أن يجعل هكذا فهذا يجب أن يكون بغسل التوصل بها إلى امتثال ذي وهذا هو الذي نحن قررناه قبله. هذا, هذا كلام صحيح لا, لا نقاش فيه هذا المعنى لو كان هو المقصود فهو معنى صحيح لما تقدم منا من ان الوجوب الغيري بنفسه لا يكون قربيا اصلا الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري ليس قربيا على ما شرحنا مفصلا في بحث مفصل وإنما قربية المقدمة تكون بغصد التوصل إلى امتثال بيها المقدمة إنما تكون قربية إذا كان بغصد التوصل إلى هذا المقدمة القربة تنبع من أمر ذي المقدمة أن يكون المحرك أمر ذي المقدمة فإن كان هذا مقصود مقصود شيخ الأنصاري هذا شيء صحيح وليس ذاك الذي أقدنا هذا البحث له وهو التفسير الأول الذي نسب إلى شيخ الأنصاري التفسير الثالث عين التفسير الأول هناك تفسير ثالث يمكن أن يحمل عليه عبارة مطارح الأنظار التفسير الثالث عين التفسير الأول من أخذ قصد التبصّل قيدا في الواجب الغيري نرجع لنفس نفس التفسير الأول نقول قصد التبصّل قيد في الواجب الغيري بفرق أنه يفترض في خصوص المقدمات المحرمه التي يتوقف عليها الواجب الأه الأهم هكذا نقول نقول انه اخذ قصد التوصل قيد في الواجب لكن مو دائما وانما حينما يفترض انه توقف على هذه المقدمة شيء بفرق أنه يفترض في خصوص يفترض الكلام في خصوص المقدمات المحرمه المقدمات التي هي محرمة اصلا ولكن توقف عليها واجب أهم فهنا نقول لابد من قصد التوصل إلى الواجب الغير حتى يحل باعتبار أنه باعتبار أنه توقف عليه واجب أهم فحل فصار حلالا وصار صحيحا بهذا الفرق فهي تقع محرمة إلا إذا جاء بقصد الترصل إذا جاء بقصد الترصل يحل لسبب توقف واجب أهم على ذلك فتكون واجبة وهذا المعنى هذا المعنى هنا أصلاً لا نبحثه وإنما نبحثه في وقت آخر حينما ندخل في بحث الثمر أصلاً هناك بحث سيأتي وهو ادو ما هي ثمرة الإيمان بوجوب المقدمة أفرض آمن بوجوب المقدمة أو او لم نؤمن على كل حال نضطر الى ان ناتي بالمقدمه سواء امننا بانها وجوب غيري نتجت من وجوب ذا المقدمه او لم نؤمن ما هي ثمره هذا حيث انه قد يقال طبعا ما ما اقول ان هذا الذي يقال صحيح قد يقال ان ثمرته هذا ثمرته ان يتغلب على تلك الحرمه اما اذا كان الوجوب ما موجود فكيف يتغلب على تلك الحرمه قد يقال هكذا وفي وقته سيبحث ان شاء الله اما موضوع بحثنا الشيء الذي الان نريد ان نبحثه يعني مه هذا اللي انا ذكرت العنوان حتى نبحثه غدا ان شاء الله الموضوع الذي نريد ان نبحثه هو ان هذا الذي نسب الى الشيخ الانصاري افرضوا صحيح الشيخ الانصاري هذا هو مقصود هل هذا صحيحون او ليس صحيحا هل يصح أن نقول باختصاص الوجوب باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد معها التوصل إلى هذه المقدمة هل الوجوب مختص بهذا أو لا هذا يجب أن نبحثه غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته